نعم، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبو إلى ربكم وأسلموله، وأنيبو ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم وسوددن اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم اللهم اللهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. لا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 وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 زمرا. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا اللهم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه تزمر حتى جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم, خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوه من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول الله